تنزيل يس نون جل الذي خلق فسوا والذي قدر فهدى قَدْ أَثْلَحَ مَنْ لَنْ تَذَكَّى وَتَكْرَسْنَ رَبِّهِ وَصَلَّعَ بَلْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْأَكْرَةُ إِنَّ مَنْ لَا